قالوا بلى ولكنكم فتنتموا أنفسكم وتربصتم ورتبتم وغرتكم لماني وغرتكم لماني حتى جاء آمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يوخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبيس المصير